اذا ما جت وحدي يوم حشرن ربك اشريبن قمن سينتدن ورب العرش يفعل هونج <تصفيق> سنيصا janidat hayati wa khjalahu min yawmin asiri min kwa foto mama